ويُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدَهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِأَبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةٌ تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنَّ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا فَلَعَلَّكَ بَاقٍ نَفْسَكَ عَلَى أَثَارِهِمْ إِلَّا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَا الْحَدِيثِ أَسْفَأَ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 وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها وأن الساعة لا ريب فيها إذا يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنو عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذ عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة الرابعهم كلبهم ويقولون خمسة السادسهم كلبهم رجم بالغيب رجم بالغيب ويقولون سبعة وثمانهم كلبهم والرب أعلم بعدهم ما يعلمهم إلا قليل.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 ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وهو كان امره فرطا وقلنا الحق من ربكم فمن شاء فؤمن ومن شاء فيكفر انا اعددنا للظالمين nara احاط بهم سرادقها وَإِذَا اسْتَغَاثُوا يُغَاثُوا بِمَا إِن كَانَ الْمُهْلِي شُوَي نُجُوحٌ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا إن الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا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 وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلِينِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابِهِ وَحَفَفْنَا هُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرَعًا كِلْتَ الْجَنَّتَيْنِ أَتَتْ أُقْلَاهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ وفجرنا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا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 ولولا إذ دخلت جنة كقلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترن أنا أقل منكما له وولدا فعسى ربي أن يؤتين خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا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 هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزل من السماء فاختلط به نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح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 وَيَوْمَ يَقُولُنَ أَدُوْ شُرَكَاءَ الَّذِينَ ذَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِبُّ لَهُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِبُّ لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ أَنَّ رَفَضَنُ أَنْ هُمْ مُوَاقِعُهَا وَلَمْ يَجْدُ عَنْهَا مَصْرِفًا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 فالطلاق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبو أي يضيفوهما فأبو أي يضيفهما فوجد فيها جدارا فوجد فيها جدارا يريد أي ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجراء قال هذا فراق بيني وبينك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 حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا فَمَا اسْتطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وما استطاعوا لَهُ نَقْبًا قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا